بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ وَأَخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحما وهدى ورحمة لقوم ينقلون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امن ان نجعلهم كالذين امن وعملوا الصالحات سواء ام احياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحقون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 بعد الله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 إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم ربهم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 قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنوا وما نحن ما عملوا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.